ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا في باب العمل في الوضوء ولا شخص بأن نفكر بالحديث قال حدثني يحيى عن مالك عمري بن عمرو الليحيى عن أبيه انه قال عبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمري بن يحيى فكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل, هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بالوضوء فافرأه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمر واستنكر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقضل بهما وأجبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قطى ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه وكنا قد أخذنا من هذا الحديث ومما لم نتناوله الكلام على غسل اليدين إلى المرفقين أو غسل الوجه فقط. وغسل الوجه يجب أن يكون مستوعبا لجميع الوجه وحد الوجه من منافق شعر رأس الى اسفل الذقن وهو ملتقى اللحين ملتقى هذا هذا هو الذقن اسفل الذقن ومن وعرضا من الاذن او من طرف الاذن الى طرف الاذن هذا حد الوجه يعني من منافس شعر الراس الى اسفل الذقن هذا طولا وعرضا من Wydaje will... się, الى بداية أو widać, że إلى طرف widać, مما widać, الناس. هل że widać, że widać, że هل نقول له تمسح هذا هذا الذي فيه شعر فقط اما الذي ليس فيه شعر لا يمسح نقول باعتبار الصلاه ولاعتبار ايضا بالغنم كما يقول الفقهاء والغنم هو من تطاول شعر جبهته بحيث ملأ جل الجبهه وتطاول أو تطاول شعره من جهه القفا حتى القفا يعني كين يصلح كله يعني إلى قريب من من الحاجة وبعضهم يعني يصل أيضا شعره من جهة القفا حتى يغطي قفا فهل يُعتبر هذا أو لا يُعتبر نقول لا يُعتبر وأنه ينبغي أن يمسح الرأس كله من مزاج الشعر إلى آخر القفا ولا تدخل الرقبة في المسح لا تدخل الرقبة الرأس لأنها ليست للراس طرح 1 هذا لا يتعلق بغسل الراس وقد نفعه نبي صلى الله عليه وسلم وقد غسله نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا كما في الحديث ثم قال فغسل يديه مرتين او ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ويقال المرفق بكسر الميم وفتح الفاء ويقال المارثق بفتح الميم وتس الفاء كلاهما لغتان مشهورتان صحيحتان وسمي المارثق بانه يرتفق به عند الاتكاء اي يستعان به عند الاتكاء هذا الارتفاع هذا الارتفاع يعني يرتفق به ويرتفق به ايضا شؤم اخر قد يضرب به الرجل اخر وهذا يثور في الحج فان كثيرا من الافارقه سمحهم الله انما يصرعون الحجاج بمرافقه فعرضوا للافارقه ما شاء الله اتاهم الله عز وجل بصقه في الجسم طول المسجد من ثلاث وعشرين وعرضوا المتر عصرا فاذا طاف راى الناس كالذباب امامهم فاخذ يضربهم بمرافقه هل يدخل او هل تدخل او هل يدخل المرفق والمرفق اصوانه العظم الذي يجمع بين الساعد والعظم هذا الساعد هذا الساعد وهذا العظم وهو العظم الناتئ الذي يجمع بين الساعد والعظم والصواب ان المرفق او المرفق يدخل في وجوب الغسل وان المرفق يدخل في وجوب الغسل وهذا الذي عليه جماعه اهل العلم هو الصواب وهذا يخلل اصابعه عند غسل يديه من المرفقين ام يكتفي تخليد الاصابع في بدايه الوضوء ان خلل اصابعه في بدايه الوضوء فانه يغنيه عن تخليلها في غسل يديه الى ما Siedzimy, inshaAllah, w tegoraz tym o ciekawych 왼ك... النبي Dlaczego mówię o أن الرأس يمسح كله ودليله ما ثبث في الأحاديث الصحيحة يمسحه كله كله وذلك من منابط الشعب من بداية منابط الشعب إلى ألقفك مبينا فيما ثبث ويستوعه أعصر كله بيده بحيث يضع ابهاميه على الصدغين الصدغان هما العظمان اللذان يعني عند الاذن يعني قبل يعني هي من الوجه وقبل الاذن وهما الصدغان يضع ابهاميه هنا ويمسح هكذا بحيث يستوعب او ان شاء الله لا يضع يديه في الصدغين لكن يستوعب بيديه مسح راسه كله بحيث يفعل هذا بيديه ايتيهما وقد بين عبد الله بن زيد من عاصم رضي الله عنه كيفية مسه الرأس حيث قال فأقبل بهما وأقبل وراء الإقبال وراء الإقبال, الإقبال فلتأهل العبك هذا كثيرا لكن المفسر بالإقبال والإقبال هو قوله بعد ذلك بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا معنى سواء كان الذهاب من مقدم الراس الى القفا هو الاثبات او كان الرجوع من القفا الى مقدم الراس هو الاكباد هذا لا يعني لا يستفاد منه يعني رافع عملي إلا أن نتحكم, إلى أو أن نتحكم إلى قوله بدأ بمقدم رأسه وهذا وص وضوحنا النبي صلى الله عليه وسلم حدث إنه عليه الصلاة والسلام إذا مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه ما يجيش هكذا و بعد جيهتنا فمن فعلها رفع خالف السنة وضوحه صحيح لكن السنه أن يبدأ المسلم مسح رأسه من مقدم الرأس هكذا ويذهب إلى قفاه ثم يرجع بعد ذلك بهما إلى المكان الذي بدأ منه. واضح. ويستوعب جميع الرس. ماذا هو الصحيح؟ أنه يستوعب جميع الرس لأن بعض أهل العلم قالوا بأنه يجوز أن يمسح بعض الرس. هذا مذهب الشافعية ويقول به الحنفية أيضا حيث إنهم يقولون بجواز نمسح بعض بعض الرس يعني ذاك الإنسان سحاه كذا فقط. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتمسك الشفعيه بقول الله جل وعلا وامسكوا برؤوسكم قال الباء بالتبعير يعني ببعض لكن هذه الباء في الحقيقه ليست للتبعير هذه الباء ليست وليس هذا محل ذكر الخلاف لان سيطول علينا وسيعمي علينا الحقيقه ثم اخر شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول يا اخواني ان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سكته على السنه ما يلي اول شيء إذا أراد المسلم ان يتوضا سمى الله جل وعلا او ذكر التسميه والتسميه يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا اخواننا كذلك عند الأكل نعرض لإخواننا إذا كان فراغا تخليوا لإخوانكم شوية مكان حتى يعني يجدوا مكان يجلسون فيه لأن الحال فقط ردادش الشيء وإذا قيلوا لكم تفسقوا في المجالس تفسقوا يسعدنا شاهد على كل حال لأنه جالس لك ضيقين لهذا كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين كان ينهى الطلب ان يزاحم بعضهم بعض في مجلس العلم قال لانه اذهب للتركيز والذي ينبغي في مجلس طالب العلم ان يجلس طالب العلم مرتاحا لكن اعيشها مجلسنا شاء الله صغير واشبه فتحملوا غريبهم كل شيء يبدا به المسلم عند إرادة الوضوء أن يسمي الله جل وعلا فيقول بسم الله ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن نبيه اسم الله عليه هذا الحديث. وان التسويه عند الوضوء شرط في صحه الوضوء ويتفرع عن هذا ان من ترك التسويه قبل الوضوء عمدا فإن وضوءه غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اقول يا اخوان اذن التسويه عند الوضوء شرط سحق الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء يعني صحيح ولا وضوء إلا لما يكون اسماءه عليه فمن ترك التفسير تعيين الوضوء عند ذل فإن وضوءه غير صحيح فعليه أن يعيّن وضوءا جديدا أما من ضاع كم سحبه للسياح فإن وضوءه صحيح وعلاج أحد هذا الطاعب ما ماشي ناس ما في ناس يسمح لهم يدخلوا في ال في الهيئة قبل شاء الله هذه بقدر يعني بقدر دو دو أحدها الصوت. أعوذ بالله أسأل الله حافية فتخلع فيابه وتكشف عورته وحن أوقف الصلاة فإنه يجب عليك أن يصدقه لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يستوعبها كذلك التسميع عند الوضوء من الشروط فإنها تجب الذكر ذكره والمضاء فإذا تذكرت وكنت قادرا على أن تسمي الله جل وعلا فيجب عليك أن تفعل فإذا تفعل إذا التسبيط لا ود في هذه ونقول بسم, بسم, بسم الله ما هو اسم الله الرحمن ستجي يقول أو نقول كل بسم الله قول هو الله الرحمن وكان الشيخ نعمان محمد الأنصاري رحمه الله كان كلما قدم لنا معنا قال كلو وقول بسم الله ولا كلو بسم الله, الله في كل مرة وقول هذا واحد حتى تلقروه اولادكم ومن من من الناس. ثم يغتقو على يديه الماء فيغثروه ثلاثه يغسل الواحده الواحد من لقاء وحين يغثها عليه أن يخلها بين أصابع. إن فعل ذلك في البداية فلا بأس وإلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال خلّ بين أصابع يديه أو ثم بعد ذلك يأخذ كفن من ماء، فيتمضغ به ويتنشر. نقلنا في الحصة الماضية أن الفطن بين المضمور والاستنشاق لم يرد السر في إطلاقه، وقد بين صاحب كتاب التحديث بما لا يثبت فيه حديث ان الفصه بين المغمضه والاستنشاف لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه انه عليه الصلاه والسلام كان يتمغمض ويستنشق من تفسير واحده يفعل هذا ثلاث مرات هذه هي السنه يا اصدق ويفعل هذا وحدة ثمّ هو نص يستنشقه بي. هكذا. ياخدو في أو كما يشاء. هذا هذا التفصيل هذا ثلاث ومن يعني سحبة الأمور إلى سحبة الأمور. ويدخله تحت عنده ويخلله به لحيته هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا غسل وجهه ثلاثه شرع في غسل يديه الى الكرفقين ثلاثه ويسمى ان يطيل الغمره يعني يزيد الشيخ باللفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان أمين يعطون يوم قيامه مفرًا ما من w الوضوء، في طاقة مفر يعني يغسل حتى ويدخل عليه شيء أن وكذلك في ما ثلاث مرات، عليه لو ترك الرجل تهون لو ترك قدر ضفر، لو ترك قدر ضفر من بشر لا يفسه ما فإن وضوؤه غير صحيح، وعليه ان يعيد الصلاه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من حديث عمر اذا غسل يديه الى المرفقين وكان شعره كما يقال يعني اذا شعر يعني الشعر زاب ثاني بعض الناس يعني خلقه يعني عنده شعر كثيف من كان له شعر كثيف وجب عليه ان هذا كهذا الرق جيدا حتى يصل الماء الى الفسق اما من الذي له شعر كثيف w szabie, مشعوره ما تريده مشعوره ولا حاجة أن نجدد لأنه مرتبط بالسنة طبعا إذن يمسحوا عصره ظنيه كيف ظنيه السباحتين هذون السباحتان لأنه يسمى عندنا في مصر بكسر ثم البنصر بكثر الصبع ثم الوسطى ثم السبابه ثم الابهام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل سباحته في اذني ويمسح باطن الاذنين, الأذنين والصناخ هذا السماك في اذنه هذا اللي راح الأذنين الاذن يعني يمسح بسباحته هكذا، ويدير اصبعه السبابه في الصناخ فيمسحهما ويجعل ابهاميه على ظاهر الاذن من خلف الاذن فيمسحه ماذا راى فيفعل هكذا وهكذا وهذا هو السنه في غسل الاذن تقنع شيء واحد بقي فيه الوقوف وهو مصنوع للجميع والجميع يجب ان يكون سلاما لانه عقب وهم الشيعة وانا لو كيف نسميه الشيعة نسميه الشيعة وإذا كانت أكوان عن من أتكلم وإلا بالضغي تسريتهم لماذا يسمونه رفضوا امامه أبي بكل وعمر ولهذا هؤلاء الرواكة الذين يتسمون الآن بالشيعة لأن الشيعة أحسنت. من الشيعة؟ من كان يقدم ابا بكر وعمر على عليهن رضاهم لكنه كان يحب عليهن حبا عظيما فكان يفضله على عثمان فكان من المتشركين وهؤلاء ليسوا غلبا وهذا التشريع لا حرج ومن المتشريعه من كان يقدم عليهن على سائر الصحابه من غير ان يسب احدا منهم هذا ايضا تشريع فيه بعض الغلو لان فيه تقديم علي على ابي بكر وعمر وهذا منازل لما اتفق عليه جميع الصحابه من أن Nie ma prawników, nie ma prawników, nie ma prawników, nie بمتدئة لها ولهذا يقول لك وبإحكي شديد ها You're saying بل زعموا أنه يعود بعد موته وهذا بسبب في بعقيدة الشيعة وقالوا ايضا بعقيدة دي. وهذه كلها عقائد اليهودين أنه المختصر عقيدة رافظة عقيدة يهودية لماذا لأن الشيعة إنما اسس دينهم رأى يهودي من يهود صمعه وهو عبد الله من السبع اليهودي ولهذا كان في طوته وودعنا على معلومات وسير اليهودية اليهوديه وعقيده البداه وهو ان الواحد يعني يقدم اشياء ثم يبدو له ما هو اصعب فيغلوه وكع الله ما يقولون Gracias. إخواني هو أن تفعل هذه الأشياء كما وردت في الحديث لحكي استأذن أن تتشف يسيرون مباشرة مصنح له ولا فرش يبقى عمر إخواني في قوله فمسح فمسح غسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنفر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين not all ذلك dali te dwa razy, mamy dwie razy, a utrata. Oto, taka jest sytuacja. Oto, taka jest sytuacja. Oto, taka jest sytuacja. Oto, taka jest sytuacja. Oto, taka jest sytuacja. Oto, taka يغسل اليمنى أولا ثم يغسل اليسرى ثانيا وإذا غسل الشيء غسل اليمنى أولا ثم غسل اليسرى بعد ذلك وهذا أيضا من الصنع تبقى مسائل سنبدأ إن شاء الله وكعرفة الأحاديث الداحقة لهذا نقول يا إخواني ذكرنا ما أدري فوائد الحديث، ذكرناها كلها a kama w tawaid al-hadith fi jowazu al-isti'ana حينما يفرغ على يديه اول ما يبدا ومن تخفيف مباشره فاذا اظهرهما شرع بعد ذلك في الوضوء في المظهره والاستنشاق يا ربي هذه عقيدة علمني حسب يانسون فقال الوصف يانسون منه وعلم أنه لا يسعر ما تكتبه حتى تعتقد أن الإصرار في الله الرحمن الرحيم الصلاة أولا من الجانبين شوف هذه الأسئلة العملية قصية الإصرار في الله الرحمن الرحيم تقال أنسل الله جغل أجل مجرد على أن قراءتها جغل الشيعة وفيه أيضا استقبال الرأس واستدباره في مسيح استقبال الرأس واستدباره في مسيح سواء كان الرجل يدوش عليها يعني يكون عصراء التكفير يقول التكفيري واحد يكون فقط أصبح سواء خلقاته لا يحير الشعش على رأسه وإيقه وغلب الناس يقول كنا يكون لنصل الملش على المشرة في رأسه تكلمي وحده ما عاودش قل لا السنه في حقك وفي حق من له شعر ان تذهب وترى هذا هو السنه وفيه ايضا اجيانه الكبير الى اطفائك ابتداءهم بها باحضار ماء الوضوء اذا علموا انه حاجة اليه يعني هذا حديث ضمن Nie y ma w tym kursie i nie ma w tym kursie i nie ma w tym kursie i nie ma w tym kursie i nie Witam pana serdecznie witam pana serdecznie عن pana serdecznie witam بيبين بان النبي صلى الله عليه وسلم كما انه فعل الا والاستنشاق والاستنصار والاستنفاق فانه امر بما امر صنعة وليس في وجهه. في وجهه. سئل الذي شاء الله هذا ولما سئل عن تقديم الوجه تقديم سيتن أو الله السنه او المذهب ان المظله والاستشاره سنه عند المذهب لكن الصحيح الصحيح يا أن ان المظله والاستشاره واجب دليل هو قطعه النبي صلى الله عليه وسلم Pobnie. النثر والنفر أو الانتفاع هو دفع ماء للخروج للأمام. الانتفاع هو دفع الماء للخروج للأمام. يخرج ماء للتو إلى الخارج. والاستشاح هو جذب الهواء إلى الأمام. والانتفاع كذا. هذا, هذا الاستشاح الأول والثاني هو والانتفاع. jest bardzo wielki więc to jest w tym w tym w tym mówił Nabi Musim Allah co się stworzył ومن stworzył ن عندنا واحد معرف مسنا حوله لكم شوية تركيز الزبضية. الشعب للناس يأدون، بمحنون... اسمحوا لي يستعملوا الورق الصحي في في خلاياه يقولوا ضعف الكفاف، ميرف شعمة، وقولوا هذا جالس هو اللي صحي لا حاجة هذا جائز في صحة ولا حاجة فيه، بل إن بعض You're <laughs> not وَاَقُولُ كَذَلِكَ